انتي مش متخيلة انا مبسوط قد ايه عشان رضيتي تقابليني النهاردة ليه؟ هو انت مش طلبت تقابلني علشان شغل ها؟ يعني اه طبعا طبعا عشان شغل لكن ما تسيبك بقى من الشغل شوية وبكلميني عن نفسك عايز تعرف ايه؟ كل حاجة عايز اعرف كل حاجة واقملي حسابك الانكار مش هينفعك طب مش لما تكلمني انت عن نفسك الاول؟ اوي اوي اوي عايز تعرفي ايه؟ يعني انا كل اللي عرفوا عنك انك ذكر كوكازي طولك 177 سنتي وزنك 85 كيلو تقريبا العلامة اللي بتميزك أسهر جرح قديم على إيدك الشمال واضح إنه نتيجة إصابة بطلق ناري من مسدس. ياه فكرتيني بالجرح ده أنت عارفة إن تصبت الإصابة دي فأول عملية لي في المباحث حد من المجرمين ضرب عليك نار؟ لا لا لا خالص ده أنا كنت بلعب بالمسدس بتاعي ف لا بس على فكرة أنا جامد جدا أنا لو حكيت لك عن بطولاتي مش هتسدقي نفسك إنك قاعدة معايا أصلاً دلوقتي يا سلام بطولات إيه بقى؟ يعني على سبيل المثال للحصر سمعتي عن الإصابة اللي كانت بتهرب المخدرات على الحدود واللي اتقبض عليها الشهر اللي فات. أطبعاً سمعت ده عمي حسن اللي قبض عليها بعد ما أنا وصلت لهم لوحدي لعلمك أنا أصلاً اللي كنت ماسك القضية دي الوحدي خالص حسن ما جاش معايا غير في الآخر <تصفيق> أيوة أيوة لما انت قعدت خمس تشهر تدور عليهم من غير ما توصل لحاجة انا اللي عملت نفسي مش قادر اوصل لحاجة عشان الاسابة تفتكر اني مش قادر اوصل لها يعني خدعة استراتيجية محبكة طب ولما لما وقعت في ايدهم رهينا دي برضو كانت خدعة استراتيجية ايه ده انت عرفتي دي البلد كلها عارفت ده انت صورتك نزلت في الجرنان وعم حسن بيفكك بعد ما كانوا مربطينك طب واحنا بقى يعني مش هنبطل كلام عن حسن بقى ولا ا ما تخلينا نتكلم في حاجة تانية بقى شوية؟ حاضر، تحب نتكلم عن إيه؟ عن نفسك، عايزك تحكي لي عن نفسك عايز أعرف عنك كل حاجة وأول حاجة عايز أعرفها هل أنت مرتبطة أم مش مرتبطة؟ لا يبقى القعده هتحلو ان شاء الله يلا ابتدي بقى وقليلي بقى قليلي إيه أكتر حاجة بتحبيها في الراجل اللي عايزه ترتبط بيه؟ ولا حركة، من أنت وماذا تريدين؟ أنا نجلاء، نجلاء ماضي، وعايزة قابل زنباو الزعيم مرة واحدة؟ لا أحد يقابل الزعيم من غير ما يكون هو يريد أن يقابله بلغوا أنت إني نجلاء ماضي وهو هيقلب قابل سأبلغه، لكن قولي لي ما هذا صوت الانفجار الذي سمعناه من فتره كان إيه؟ ها؟ آه بلا وانا اللي فجرتها قنبله لماذا؟ ما مفيش، ناس وكانوا جايين ورايا وكنت عايزة أخلص منهم وخلاص، خلصت واضح أنك لست سهلة آمناً. ايوه أيوة، سهله ولما بعوز أوصل لحاجة، بوصل لها ودلوقتي بقى هتوصلني الزنباوي لوحدك ولا تحب تصرفنا اذا قفي مكانك هنا ولا تتحركي من الذئ إلى المقر من الذئ إلى المقر عندي واحدة اسمها نجلاء وتريد مقابلة الزعيم الزعيم يقول لك هدها على المقرر علم وسينافذ هيا بنا مش قلت لك؟ لكن لا بد أن أنفذ الأوامر ولكن هل أنت متأكدة أن الذين كانوا وراءك ماتوا بالفعل انت بسمعت الانفجار يبا خلاص اقرا عليهم الفتحة مش يلا بينا بقى اذن هيا امان هيا خفيف حسين انت لسه عايش انت ايه انا ثنيان حسين هو ايه اللي حصل نجلاكك من الاغرام العربيه عشان تخلص مننا اه اه اه صحيح اه اخر حاجه فاكرها دي انفجار بعدها الاقي التفصيل انتوي والدنيا بتضلم طب يلا قوم بسرعه خلينا نشوف الرجال راحوا فين قالوا ايه بقى دول زمانهم ماتوا خلاص لا لا احنا لسه عايشين يا جرابه يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب هو الواحد مش هيعرف يخلص منك ابدا امال الخليل فيه متعلق في شجره طب ما تنزلوش ما تنزلوش سيب يترحل لوحده واضح ان النجلاء عايزه تخلص مننا باي طريقه ما أنا بقول بقى كفايه بقى لحد كده احنا نرجع ونسدها في الفندق و لا احنا لا يمكن نرجع من غير صولجا لكن احنا ما نعرفش هي فين حندخل الغابات ونقعد ندور فيها كده ومش هنخرج منها لحد ما نوصلها دي غابات يا سوديا غابات عارفه يعني ايه غابات يعني مليانه وحوش وحيوانات مفترسه وكفافيش انت ايه خايف ولا ايه انا انا انا خاف انا ده, ده انا قلبي ميت الشجاع حسين الكرامه حسين البطوله حسين هوبا هوبا اركب الهوا اركب الهوا ده انا خليل وغايب من ليه يا اخي الا مين حسين ده اللي بتتكلم عنه وخوجا فابيو لا ده واحد صاحبي مات في الغابات قبل كده الله يرحمه آه يلا بينا يلا احنا نفضل ماشين جنب النهر اللي في الغابة ونشوف يوصلنا لإيه بينا يا رجال بينا شافكي عندي ليكي خبر بمليون جنيه يعني طيارة ممي تلات ما وقعدش لأ وقعد بس هم لقوا احطمها في البحر وما فيهاش جسس يعني ممي لسه عايشة احتمال كبير طبعاً لو ما كانتش غرقت والطيار جرفها لبعيد و... بس في احتمال كبير قوي تكون لسه عايشة يا حسن احتمال كبير إلا بقى لو كان سمك القرش كالها وعشان كده ما لقش جثتها أو جايز برضو يكون في حد أنقذها احتمال كبير إلا بقى لو كان انفجار الطيارة لما خبطت في الماء حرقها وما سفش منها حاجة والله العظيم أنا كان قلبي حاسس كان قلبي حاسس إن مامي لسه عايشة وأنا متأكد إنها زي الفل إن شاء الله إلا إذا كانت ما تبقى في الطيارة أصلاً قبل ما طوع حسن انت عايز حاجة دلوقتي يا حسن؟ لا انا طالع الشغل لو في جديد حبلغك سلام يا شفكي اقدر اعرف ما مجاش ليه لحد دلوقتي؟ الزعيم يمارس هوايته في صيد الاسود وزمانه راجع هو مش عارف ان انا مستنياه؟ بل عارف ولهذا جئت اليك على ملأ وجهي اه كده تتأخر علي يا زمباوي وتسني مستنيه امنحيني يدك بوسها، يا طعم انتي <تصفيق> لا, لا لا لا ارجوك انا ماقدرش اعدل هذا عد كله اتركونا لوحدي مع, مع الحلوه هيا امرك يا زعيم امرك يا زعيم ترى ما هو السر وراء الزياره السعيده هذه ها؟ هنتكلم في الشغل كده على طول طب مش لما نعود مع بعض شوية العمل اولا ده شعار زيمباوي، وهذا ما جعل مني اصغر زعيم اصابة حدث في تاريخ رجال الاصابات <تصفيق> ودي اكتر حاجة خلتني معجبة بيك اذا ادخلي في الموضوع لماذا اتيتي الى هنا الصولجان الصولجان اللي حسين دبوس ونحنوح سرقوه وسبوه عندك اعرفه ماله عايزاه انا هنا عشان اخده اهااا <تصفيق> قلتيلي لا مانع لو عاوز الصولجان سامنحه لك حقا قصدي <تصفيق> بجد يا زمباوي نعم فقط عليك ان تدفعي ثمنه عشرون مليون جنيه مصري فقط لا غير ايه؟ عايز ندفع كام يا مصبتي، يعني ايه؟ يعني اخويا، طلع خاطب الواد ده؟ يا ريتو كان خطفه بس ده طلع وراها عصابة بحالها يا اخويا، ازاي؟ انا كنت عارف ان ورا سر خروجه المتكرر وغيابه بالايام من غير ما حد يعرف كان فين وبيعمل ايه أنا قلت إنه بيقعد على القهوة، ماشي، بيشرب سجاير، ماشي، ماشي مع رقاصه حتى، برضو ماشي لكن عصابة وخطف عيال، أهو ده بقى اللي مش ماشي مش كده وبس، ده جاب الواد اللي خطفه هنا، عارفه ده معناه إيه؟ إننا شركاء في الجريمة نعم، وإحنا منا يعني لما البوليس يلاقي الواد معناه هنا، هنقوله إيه؟ فاتحينها حضانه ومليناش غيره لا بقى يبقى لازم نرجعه بسرعه كمان انا هرجعه بس مش دلوقتي ومش دلوقتي ليه ما نخلص قبل ما نروح في ضهيه مش قبل ما ناخده المكافاه ده حقنا مكافاه مكافأة ديه شوفي شوفي الاعلان ده ده اعلان اهل الواد عاملينه عشان اللي يلاقيه يدله مكافاه شوف المكافاه كام عشر تلاف جنيه يعني احنا لو رجعنا الواد هيدونا عشر تلاف جنيه؟ ده لو رجعناه يعني إيه لو؟ واحدة يعني مش هنرجعه ولا إيه؟ لا طبعاً هنرجعه بس بس مش بعشر تلاف ومال بكام؟ بخمسين ألف لو عايزين ابنهم تاني يبقى يدفعولي خمسين ألف جنيه أوه. أوه. أوه. أوه. مش اتكم مش قادر مش قادر بقى خمس ساعات بنمشي بوقف ده ثانية انا عايز ارتاح هنرتاح كلنا بعد ما نلاقي نجلاء الدنيا على ايه ما انت شايفين حاجه قدامنا اتحف احنا رايحين فين اصلا لا انا كنت فاكراك انت اللي عارف انا هو انا نطاق ده انا ماشي وراكي من ساعتها وانا ماشي ورا خليل وانا ماشي ورا عاشور وانا كنت ماشي ورا فراشه حلوه شفتها ياختي اختي لو قدامي لا ما جايين ندور على فراشات حد يشوف احنا فين علشان نعرف هنمشي ازاي انا معايا بوصله بس مش معايا خريطه وانا معايا خريطه بس مش معايا بوصله <تصفيق> يا خساره يا خسارة. عارف لو كان معاك الاثنين كانت المشكله اتحلت خليل نعم إخوان خد الخريطة من الحيوان ده بدل ما خلص عليه وعليك قامت إخوان امسكي امسكي يا هاني أدي الخريطة وريني بقى بالبوصله كده إحنا فين إحنا المفروض دلوقتي هنا حلو قوي المفروض بقى نروح فين مش عارف هايل هايل طيب ما تيجي نروح الحتة دي دي بقع على الخريطة اتأمري بقى اصلا انا صاك انت كمان خلاص تعالي نروح هنا ماشي ولو ما ملقناش نجلاء ندور في حتة تاني احساسي الموليسي بيقولي اننا حلق إيها. عارفه. لو محروس بطر رواياتي هنا كان قالت ان المغامرة دي مشيا في الاتجاه الصحيح بس مش عارف حاسس ان في حاجة ناصر حاجة ايه؟ حاجة كده تدي الفصل ده من الرواية شوية إثارة شوية أكشن شوية روب بس بس لقيتها عارفه ايه أحسن حاجة ممكن تحصل دلوقتي ايه؟ الأسود تهجم علينا ايه؟ ايه السود ده؟ ده السود ده جرامو مش قلتلكم الرواية حتى حلاو بجد يا حسين أسود بجد ايوة أسود بجد Gaan ja, we